وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُنُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَانْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكن المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا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 كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبيلكم بالشر والخير في أثناء وإلينا ترجعون. وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَخْذُونَكَ إلَّا هُزْوَ أَهَادَ الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم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 لا يقولون ياويلنا إن كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ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 أفأنتم له مكرون؟ ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال ليابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أن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 أم أنت من اللّاعبين؟ قال بَالَّرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَالَ اللَّهِ لَعَكِيدًا عَصْنَا مَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدْبِرِينَ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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بأعلمتنا يا إبراهيم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 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين.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 وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَرَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ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 فَهَلْ اَنْتُمْ شاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغُصُّونَ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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم مَحَمَّتِنَا إِنَّهُمْ مِرَا الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنًّا أَنَّمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَظَنًّا أَنَّمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين، فاستجبنا له، فاستجبنا له، ونجيناه من الغم، وكذلك ننج المؤمنين، وذكر يا إثناء ربا. ربّي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعون نارفا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كانها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 وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم فَأَهُمَّ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ هَذَا يَوْمُكُمْ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 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إليه أن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 لا تعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنه لكم ومتع الى حين قال رب احكم بالحق